إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جئوكم حصر الصدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شيء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا